من أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والابن أبي حاتم المحدث حاتم والكريم من كرماء العرب حاتم الطائي. والد عدي ابن حاتم الذي مر علينا ذكره أمس. عدي ابن حاتم الطائي. وأما ابن أبي حاتم فهذا المحدث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه هذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بأسما بعض المنافقين ولعل هذا والله أعلم لينتبه لهم حذيفة ليتابعهم ولينظر تصرفاتهم وعلاقاتهم وما يفعلون حتى لا يمكروا بالمسلمين من حيث لا يشعرون يقول له النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة هذا الرجل من المنافقين فيتابعه وينتبه له ولهذا يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه وعمر رضي الله عنه يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ يعني لو أتي بحلقة من صفر وضعت في المحلات أو في الصيدليات أو في البقالات وقال هذه تسكن أو جعراس هذه كذا هذه كذا تسارع الناس على شرائها لأنهم ما يعرفون الجاهلية ما يعرفون هذه من وراثات الجاهلية. أو هذه الذبلة إذا لبسها الزوجان كل واحد منهم اسبوع أو تعاقب عليها مثلا ما يتفرقون أبدا وجدت النساء تشارع إلى شرائها إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية إن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا الجاهلية واجتنبوها لأنهم عرفوها ووقعوا فيها وحمد الله جل وعلا لما بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا كانوا رضي الله عنهم هم أفقه الناس وأعلم الناس وأدر الناس بالأمور الجائزة من الأمور المحرمة وهم فقهاء الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ويجب على كل مسلم أن يترضى عنهم وأن يحبهم وأن يواليهم ومن عاد أحدا منهم فقد ظلم نفسه عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى حذيفة رأى الخيط في عضد رجل ما سكت عليه وعرف قصد ما احتاج الاسؤال فقطعه في المبادرة الى تغيير المنكر اذا كان لا يترتب عليه منكر اعظم لان تغيير المنكر جعل الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم درجات تغيير المنكر ثلاث باليد فمن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبالقلب أحيانا يكون المرء مستطيع تغيير المنكر بيده لأن المنكر في بيته أو مع زوجته أو مع ابنه أو مع بنته أو مع من له يدع عليه يستطيع تغيير المنكر نقول ما يكفي أن تقول يا لا يا ولدي هذا حرام هذا ما يجوز ما يكفي تقول هذا وتغير تزيل المنكر بيدك أحيانا يكون عند زميل لك أو عند جار لك ما تستطيع تمد يدك وإنما بالمناصحة تقول لا يا أخي هذا محرم وأنا أحب لك ما أحب لنفسي وهذا لا يجوز وهذا كذا لكن ما تمديك لأنك إذا مددت يدك ربما يشتكيك وتكون مشكلة وتكون يترتب عليها حبس وأذى ونحو ذلك لا أحيانا حتى الكلام المر ما يستطيع تكلم لو تكلم وعذب وحبس وضرب ما يتحمل هذا الشيء فالله عذره حتى الكلام ما يتكلم لكن عليه قلبه الذي لا يسيطر عليه أحد إلا الله تبغض المنكر وصاحبه ما يكون صاحب هذا المنكر محبوب عندك لأنه أحسن إليك في شيء ما فأحببته وربما الرجل الصالح مثلا تبغضه هذا لا هذا انتكاس وإنما أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله إبراهيم عليه السلام تبرأ ممن؟ من أبيه مصعب بن عمير رضي الله عنه تبرأ من أمه وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يتبرعون من أقاربهم لما كانوا أعداء لله، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في أسرة بدر قال أرى يا رسول الله أن تعطي كل واحد منا قريبه قريبه في النسب يقتله حتى ننكي فيهم وننال منهم ما نريد لأنهم أعداء لنا في ديننا. وأرادوا صدنا عن ديننا فلننتقم منهم وقال عليه الصلاة والسلام عقب ذلك لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر فالحب في الله والبغض في الله أو عرى الإيمان يعني تحب هذا الرجل وإن كان من أقاص الدنيا لكنه تقي مطيع لله مثلا نحب الإمام البخاري رحمه الله نحب الإمام مسلم نحب الأئمة السابقين رحمة الله عليهم وليس بيننا وبينهم نسب سوى نسب العلم وطاعة الله جل وعلا فنحبهم في الله ونبغض الأشقيا وإن كانوا أقرب قريب عوذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه بادر في قطعه ولم يسأله لأنه عرفها قصته من هذا فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني ما يسلم حتى المؤمن يدخل عليه الشيطان شيء من الشرك والمراد الشرك الأصغر لأن الإيمان ما يجتمع مع الشرك الأكبر وإنما ممكن الإيمان يجتمع مع الشرك الأصغر يكون عنده إيمان وعنده شرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني أنها الكثير من الناس فيهم ايمان لكن يدخل عليهم الشرك من حيث يشعرون او لا يشعرون فليحذر المؤمن ذلك واذا عرفنا ان الصحابي رضي الله عنه عمران ابن حسين تعلق علق خيط وقال من الواهنة يعني ان الخطر والمحذور يقع حتى في فقهاء الأمة وعلمائها ولا يغتر الإنسان مثلا ببعض العلماء مثلا يقول فلان عالم ما يعمل إلا الشيء الجائز ونقلده فلان أفتى بكذا فلان أفتى بحل الربا فلان أفتى وفلان معروف عالم من علماء المسلمين يعتمد عليه كل يؤخذ من قوله ويترك أي شخص من الأشخاص كبير أو صغير نعرض ما يأتي به على الكتاب والسنة إن وافقهما فعل العين والرأس وإن خالفهما رددناه عليه وضربنا به عرض الحائط وإن كان من كان ما نقبله ولا نقول هذا قول إمامنا هذا قول شيخنا هذا قول العالم الفلاني هذا قول مفتي الديار كذا لا أي شخص يأخذ من قوله ويترك يعرض قوله على الكتاب والسنة فإن صح قبل وإلا يرد على صاحبه فليحذر المسلم الوقوع في الشرك صغيره وكبيره لأن المرء قد يأخذ الشيء على سبيل العادة والوراثة وأهل البلد والسلم والعرف ونحو ذلك والأمور الشرعية ما يصلح فيها مثل هذا أبدا أي أمر من الأمور الشرعية تعرض على الكتاب والسنة مثل ما يقولون في بعض العادات مثلا أن المتزوج إذا تزوج جل سبعة أيام عند زوجة لا يخرج لي ليل ولا نهار ولا يشهد جمعة ولا جماعة هذا حرام هذا مقابل شكره لنعمة الله جل وعلا أن يسر له الزوجة الصالحة يترك العبادات كلها يقول هذا سلم تعرف الناس عليه لو خرج قالوا نفر من زوجته أو ما يريدها لا يا أخي أي سلم وأي عرف وأي عادة يعرض على الشرع إن أقره الشرع على العين والرأس سلم عرف مثلا الكرم وضيافة الضيف وإكرام الضيف وإكرام الكرمة ونحو ذلك هذا حسن لكن من السلم أو من العرف ترك صلاة الجمعة والجماعة لا هذا محرم وهكذا أي عمل يعمله الإنسان أو يلبسه أو يستعمله أو ينطق به أو يتكلم به يعرضه على الشرع إن كان موافقا فالحمد لله وإلا فيترك ما دام يمكنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين فإنك لو متواهي عليك يعني معنى هذا إذا نزعتها قبل الموت وتبت ما ضرتك الحمد لله من تاب من أي ذنب مهما عظم فإن الله يتوب عليه وإنما عدم الفلاح إذا مات الإنسان على هذا الشيء إذا مات على هذا الشيء هذا الذي يضره أما إذا إرعوى وتاب إلى الله وعناب إليه قبل الممات فالله جل وعلا يتوب على من تاب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل ما حكم كتابة بعض من سور القرآن التي يرقى بها وتلف على قماش وتعلق برقبة الدابة أو رقبة الطفل وذلك خشية العين كتابة آيات من القرآن ولفها بقطعة جلد أو قماش وتعليقها على الصبي أو على الرجل أو المرأة أو الدابة أو نحو ذلك هذه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال ما دام أنه ليس فيها إلا القرآن أو السنة شيء حديث فلا بأس بهذا لأن هذا قال من الرقية والكثير من العلماء منع هذا لأمور أولا قال إنها إذا وضعت في رقبة الصبي أو رقبة المرأة أو نحو ذلك هذه عرضة لمخالطتها النجاسة والصبي قد يكون فيه نجاسة وآيات الله القرآن في رقبته معلقة أو يدخل بها المحلات القذرة والمرأة قد تكون عليها وهي حائض أو نفساء أو عليها جنابة أو نحو ذلك فتنزيه لكتاب الله ولكلامه جل وعلا ما يعلق ثانيا أنها قد تكون وسيلة لتعليق ما لا يجوز من التعاويذ والطلاسم والكلمات غير العربية غير المعروفة لأنهم إذا رأوا مثلا على رقبة هذا شيء معلق من القرآن من يدري أنه من القرآن يأتي الآخرون يقلدونه فيعلقون تميمة فيها شركيات ويقول رأينا ولد فلان وزوجة فلان وهو طالب علم ويعرف وكذا وكذا أو من الناس اللي ما يبون الشرك يعمل هذا فنعمل مثله ويكون في هذه غير التي في تلك قالوا سدا للذريعة يمنع من القرآن ومن غيره ولعل هذا أولى والله أعلم والمناسب الرقية المريض رجل كان أو امرأة أو ولد يرقى، يقرأ عليه القرآن، وينفع بإذن الله، ولا يعلق على رقبته شيء. تقول السائلة إذا طهرت المرأة من الحيض بعد صلاة العصر في رمضان وكانت قد أكلت أول النهار فهل يجب عليها الإمساك حتى أذان المغرب وهل تصل الظهر والعصر من المعلوم أن الحائض لا يصح منها الصيام ولو أمسكت ولا ينبغي لها أن تمسك وهي حائض وإنما تأكل شيئا لتشعر نفسها بالفطر فإذا طهرت فعليها الإمساك بقية يومها حتى وإن كانت أكلت ولا يعتد بهذا اليوم لكن لحرمة الشهر تمسك بقية يومها ولا حرج عليها أن تأكل ما دامت حائض وإن كانت متوقعة للطهر بعد ساعات تأكل ولا حرج عليها فإذا طهرت وجب عليها الإمساك احتراما للشهر ولا تعتد بهذا اليوم حتى وإن لم تكن أكلت من بعد الفجر فمثلا يتعرف تعرف أنها تقتسل من حيضها بعد طلوع الشمس فتسحرت مع الصائمين ولم تأكل شيئا بعد ذلك ثم اقتسلت بعد طلوع الشمس نقول لا يصح لها أن تعتد بهذا الصيام حتى وإن كانت لم تأكل لأن الحيض من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا يمنع صحة صومها يقول السائل هل يصح أن يتزوج الابن وأبيه من امرأة وبنتها بحيث يأخذ الأب الأم والابن يأخذ البنت أو العكس؟ لا بأس بهذا يجوز هذا يجوز أن يتزوج أبو الأم والابن البنت أو يتزوج أبو البنت ويتزوج الابن الأم لا حرج في هذا لأن ال أب إذا تزوج البنت فللولده أن يتزوج أمها لأن الأم تكون حرام على الأب لأنها أم زوجته لكن ليست حراما على ابنه فابنه هي أجنبية منه فله أن يتزوجها يقول إذا طلق الأب زوجته هل يجوز للابن أن يتزوجها؟ لا هذا يعلمه جل الناس ما يجوز للابن أن يتزوج زوجة أبيه أبدا ولا يتزوج الأب زوجة ابنه أبدا لأنه صارت محرما له على التأبيد محرمة عليه على التأبيد صارت مثل بنته زوجة ابنه حرام عليه باستمرار سواء كان ابنه موجود أو طلقها أو مات عنها أو غير ذلك فهل أبو محرما لها يقول السائل هل يلزم لمن اشترى ثوبا جديدا مصنوعا في بلاد أهل الكف في بلاد الكفار هل يلزمه أن يغسله قبل أن يلبسه؟ لا يا أخي أوان الكفار ولباسهم واللبسة التي تأتينا منهم كلها حلال لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت امرأة مشركة فللرجل أن يلبس الثوب الجديد وإن كان جئ به من بلاد الكفار فالأصل في الألبسة الطهارة بخلاف الذبايح ويحتاج إلى ذبح هذا الأصل فيه عند كثير من العلماء الحرمة ولا يحل إلا إذا علم أنه ذبح على الطريقة الصحيحة يقول السائل شخص مصاب بمرض السكر طلب من الأطباء أن يفطر في رمضان وأخرج وأطعم عن كل يوم مسكين ثم بعد الرمضان صام قضاء مرة أخرى هل يكفيه الإخراج؟ هذا لا يخل إن كان أفطر وظن غلب على ظنه أنه لا يستطيع القضاء مستقبلا مثل بعض الأمراض إذا أصيب بها العبد غالما ما يستطيع القضاء مستقبلا ثم أطعم ثم من الله عليه بالشفاء فلا يلزمه قضاء أما إذا كان في حال مرض ويرجى بره فهذا لا يطعم ينتظر ولو أكثر من سنة إذا كان يأمل البر والقدر على الصيام فينتظر حتى يقضي يمن الله عليه بالشفاء فرجل ما يتوقع القدر على القضاء فأطعم برئ الذمة رجل يتوقع ويعمل القدرة على القضاء فأطعم ما يكفيه الإطعام يلزمه أن يقضي يقول السائل أريد أن أعتمر عن قريب لي وهو كبير في السن ولا يقدر أن يؤدي المناسك إلا إذا كان على العربية ولكن حتى السفر يتعبه هل يجوز أن أعتمر عنه؟ نعم يجوز الاعتمار عنه والحج عنه ما دام أنه غير قادر لكن لا تدخل في النسك الحج أو العمرة إلا بعد أن تعلمه مادم أنه حي وأما الميت فتعتمر عنه متى شئت يقول السائل هل الحجامة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحجامة من العلاج الشرعي من العلاج الشرعي لكن ما يقال أنها من السنة أنه يستحب لكل إنسان أن يحجم لا لأن بعض الناس قد تضره الحجامة إذا سحب منه الدم وبعض الناس تنفعه فهي بمثابة العلاج تصلح إذا احتاج إليها المرء. يقول السائل ما حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل معه خاصة إذا كان من الأقارب ترك الصلاة والعياذ بالله لا يخلو إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين حتى ولو صلى قال الصلاة ما يبواجبة لكن أنا أصلي مع الناس هذا كافر بإجماع المسلمين لأنه أنكر ما أجمع عليه من الدين بالضرورة مثل ما لو أنكر تحريم الخمر وقال أنا ما أشرب الخمر ولا أحبها لكن ما يبوحرام الخمر مثل الشاي مثل القهوة نقول هذا كفر لأن الخمر معروف حرمتها فتارك الصلاة أو منكر لوجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين ولو صلى تارك الصلاة تهاونا وكسلا للعلماء فيه قولان قال الكثير من العلماء أنه ليس بكافر وإنما هو فاسق وظالم لنفسه ولا يخرج من الإسلام قول كثير من المحققين بأنه كفر ترك الصلاة كفر لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة فتارك الصلاة كافر ويجب مناصحته أيًا كان من الأقارب أو من غيرهم إذا علمت عن هذا يجب عليك أن تناصحه ولا تئس منه فإذا كان هجره يفيد فيه فيجب هجره وإذا كان هجره لا يفيد فيه وإنما يفيد فيه مجالسته والتحدث معه ومناصحته والاستمرار في الكلام معه فهذا أولى ينظر المرء الشيء الأنفع والأسلم إذا كان إذا هجرته استحى وخجل وتأثر من هذا فهجره حتى لعله يرجع إلى رشده فيصلي وإذا كان هجرك إياه لا يفيد فيه بل ربما زادت العداوة بينك وبينه و وتصلب فيما هو فيه فلا تهجره وتابع النصيحة معه ثم إذا من الله عليه بالهداية بعدما ترك الصلاة وقت طويل ما نأمره بالقضاء ولا نقول يقضي مع كل وقت وقتا هذا غير صحيح وإنما يكثر من النوافل يكثر من الصلاة يكثر من نوافل الصيام من نوافل الصدقة يكثر من نوافل العبادة لأن الله جل وعلا يجبر بها الفرائض الناقصة يوم القيامة يقول السائل أملك مالا وقدره خمس ألف وحال عليها الحول وربحت ألف ريال فكم أخرج زكاتها الزكاة على رأس المال مع الربح إذا حال الحول على رأس المال ولو لم يحل على الربح فتجب الزكاة في الجميع لأن ربح التجارة حوله حول أصله فمثلا الرجل عنده في رمضان